وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْحَسِبَةٌ أَمْ, أم تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَدَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَدَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّابِرِينَ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 أغفر لنا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.